نعرف أصحاب شهادات لم يجدوا وظائف ولم يجدوا مرتبات ونعرف من لا يقرأ ولا يكتب أنعم الله عليهم وصب عليهم من البركات السر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرسقك جاء أحدهم إلى أحد الصالحين يشتك ارتفاع الأسعار والأثمان قال الصالح والله ما أبالي والله ما أبالي أو أن حبة الشعير بدينار علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أسر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لما تنزل قول الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّة يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمة الصلاة يا جبريل تضيع أمة الصلاة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 هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرة يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالأفق الأعلى جاءت تدلى ما كان قابق او زين او عبده ما اوحى امره ب50 فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات باجر 50 خمس صلوات باجر 50 الصلاه نور كيف تستطيع ان تسير في الظلمات كثير يتخبطون الكثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام الى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح